بسم الله الرحمن الرحيم وانا خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى الموت عن اليمين وعن الشهر مَالِقِ يَوْمِ الدِّينِ مَا, ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ تَذْكِرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كنت منه وَنُخِيِّنْ خَوْفَ صُوَرِ ذَلِكَ يَوْمٌ وَعِينٌ وَجْهَ قُلْ لِنَفْسٍ مَّا عَسَى يَرَى وَشَهِيدٌ لَوْ قَالَ إِنَّكَ فِي غفلة من هذا فكشفنا عنك غقوق اكشفك اليوم حديد والقرينه هذا ما لدي عند القيافه جهنم كل كفان عني مَن نَّعَى عَنِ الْخُنَّي مُعْتَزٌّ مُرِيدٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا فَأَخْرَجَ الْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَقْوَيْتَهُ وَلَكِ كان في ظلام بعيد قالنا توقعون لدي وقد قدتم اليكم بالعناد ما يوجد القول لدي وما انا بال يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُنْذِتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالرَّبِيعِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ لَنخَاشِيَ رَبَّنَا بِالْغَيْبِ وَإِذَا جَاءَ بِقَيْدٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُهَا بِسَلَامٍ من ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ